إن الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله اله لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آله واصحابه ومن طبعه بصانٍ إلى يوم الدين أما بعد فعندسة جميع تفسيرك القرآن كريم كهاء درس يلنا نرحلنا وقبل آيات الكبابة من سورة الحجرات سورة العجرات وصورة مدنية وقرآنك سودق بعد الهجرة ورانك أسمعك انت برمغ كهد الله أحكامك فيهادك سفادة منافقين وحيالها سعيوك هد الله مركة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 الله سؤال الرحمن نحرست حام كم تكالنحرست هادئ الله سؤال رحيم نحرست خاص كم تكالنحرست هادئ يا أيها الذين ضدك آمنوا حقهم أينا لا تقدموها كهر مرمنا بين يدي الله ورسوله الله ورسولك سكهر بقول بقول ولا فعل قول يفعل مثل هكلا همار مننا وابتقوا الله الله أكذبك أي فيما أمركم أحوالي الأمري إن الله الله سميع ومتمق البضان عليم أغالبضان يا أيها الذين ضدك آمنوا حقا رميانا لا ترفعوا أصواتكم حدديالك إن كره قاضا مننا لا ترفعوا أصواتكم وقالوا لك إن كرها وقالوا فوق الصوتين الذي نبقى النواقص وقالوا لك ولا تجاروا هؤلاء أصواتكم الذي نبقوا لك كجاري بعدكم وقالوا لك هؤلاء أصواتكم الذي يبقى لك أنت أحباد أعمالكم نهاكم عن ذلك كالله أرنت أصواتكم كالرابي أن تحبب أعمالكم كراهة أن تحبب أعمالكم أعمال <سؤال> شباباً لكي نعيد إلهي إن الله نعه والعال <سؤال> نعيد إليك <سؤال> لا تشكرون أن ندريني إن الذين <سؤال> بك يغضون الله <سؤال> بأصواتهم سودياتك وإن رسول الله رسولك إله أكتس أولئك قوة الذين واقوا انتحن الله الى هيئه امتحان القلوب وقلبيالكود يتقوى تقوىه وانتحانه لهم وحوصنوا طيبات كاس مغفرته من رباط ايوعدرنات الكاس عظيم وينظر الىه و وين انا سبحانه وتعالى ايهده كودا سوره وهو نبوء كي يتبنى يا المؤمنين تعه سيضع الرسول كأولاً معاملانا يا رسل الله عليه وسلم وعلى إلهي أدو مذيس المؤمنين تعامرا الرسول كأولاً معاملان توقيرين يا احترام يا وينين يا قدرين وعلى إلهي كربي المؤمنين تعه اقرى ما حق ليس كدقدقين الى اي تغادان صلى الله عليه وسلم الى اي تغادان كون كالهي يكون كالرسول كون كالهي يكون كالرسول كواحد تغادان كرسولك او الهي الرسول كسو ديب كانت marka shay marka la rawo laga hadlo wa halal wa haram wa kufr wa iman wa shirki وإِنَّ لَغُدْدَكِ إِلانَ لُغَادَ حُبِّكَ عَلَيْهُ حُبُّكَ الرَّسُولُ حَدِيقَتُكِ تُدْدَغُ وَعَلَافَةُ أَمْرِكَ إِلَهِ النَّهْدِ جَاسٌ وَاقِفٌ حِينَ لَغَرَّهُ قَبَاحٌ وَإِنَّ شُبْتُهُ تَمَاكُورُ إِلَاهَ تُبَاتُ قُؤُنَ إِلَهِ حُبُّكَ الرَّسُولُكَ مَرْكَذُ أُغَادُ وَإِنَّا يا ايها الذين آمنوا حقا في دينهم لا تقدموا الكفر مريننا بين يد الله ورسوله الله يا رسول كي سكو اي بقوري ولا فعه قول يفح منك الكفر مرينن قول مره بين رنت رنديت هاي وحاس في الخاص او اذا دعوات كدهن اذن الله يغونكي رسولك مركه اواتان مركه سنهي مركه اواتان كديب سمي صحاب البخاري جو ها كو سوغان اير اياتاس كو سو دغتاي بن الخطاب وفد يعمله ييمهده الله عليه وسلم وفدigas وخويا مهايين ركبوا بني تميم هيك بني تميم مركاسا و هو اشاره بكر نابغه هو شارق ابن معبد الطعطا ابن معبد انه اقضى رسولك الله وقتي مالا رسولك لكلمان او رسولك احكام العلم كحمارا دكتور اولادانيا محلوبها هي مركة أمير إلا وصمي بدك عسما يستطيع أبو بكر كويري القعطاع بن معبك وغدك عمر بن خباب نووه بن أمية وغدك تقال حابس مركاسة أبو بكر كويري ما أردت إلا خلافك عمر وقلت هناك خلاف ثم أرواحك لمرك أنا أرى الشيء يطفل معك عمر نووه بن أمية مدونة هناك خلافه Marka et kuldiha on karotadma. Karotadma, et sova, et sova, et sova, et ولا بعد حقوقهم بما امات دانا بكره تنتج من سلامه ولا بعد امات دقات حقوقهم قدمالي و ابو بكر يقوم مركه قف كستم مؤمن واجب واكوا قول انه سنقوا المنفي ان قاموا الإمام عبد الرحمن بن ماصر سعر التسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنا وفي هذا النهي الشديد وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قولي غير رسولي صلى الله عليه وسلم على قولي وإذا آيطا وأخص بالنهي آدم الدرن والله إذكر غيره قول الرسولك غير كيسو اسكره ياهي ان لا هرمريو طالق الرسول صلى الله عليه وسلم دي علامه تمسالو نين شيخ وكهبل شيخ ابو بكر و نغوكرا نغوكرا شيخ نغوكرا احمد نغوكرا نين عالما كابلي وحا كرو اقتق هيت ارقتي سيعه رسولك سيعه سيق العشرين وبعد وقت ما رسولك طالق العشرين لقاته وهلاك مرة بناء كان رسولك وينت راح عداء صلى الله عليه وسلم قلنك على يحبنك رسولك وينت قادة معايا الوقد فإنه مقص ثمانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهب دي عباته مسألة رسولك صلى الله عليه وسلم وجب اتباؤها وتقديمها على غيرها كائنا من كان مرهب دي رسولك رسول عباته وعواجبا أيضا إلا راحو أولهر مريو أولهر مريو نمان أقواشا كرحول مر عالمك كرطوك كرلك أذكر ربها هذا وأنا سيد إمام شافع أجمع المسلمون على أن من استغانت له سنة عن الله صلى الله عليه وسلم لم يحيلا له أن يدعى لقول أحد مسلمين تنظروا يكون كل من يكون اتماعين قوكه هتيس دارقاد نبي او اباطه اني سنو بنانين حلال او هين انو كتقو سنن النبي او توكر قونتي استات تقو كنبغو افي سنن النبي نبي عم تذكرت قاو او يرادو ما يانغ مدهكاي ما مخنفينا ليرادو وحني فوقو كيسن قابا اما مالكيه ما بلا قوكا الله نواقنا في الرسول كنواقنا أطلق ты إمام magick ممم يأطلق إمام أبو خنيفة إمام المالك إمام الشافحي أمام أحمد مت كستو إذا صح الحديث فهو المذهبي حديث قعله السلتي قعله مذهبات قلت سألت إيجاد مسأل إمام الشافحي ما كلنا أقول قاعدت السلتي قلت فلأنح أساسا حديث فقال مذهبات الله أن хорошо السلتي حديث قلت سلتي قلت علىqi wa maadi kadambe iyo shafiiciga sidan baa qis ee imaam la midka aha waxa ila hadiiski waa kana wasu maalow bukhari iyo muslim iyo ya saas taraad mooban maana qawnkiisi in loo misbeeyo shafiic hadiis ka loo misbeyn wey ila shafiic imaam kitis wa hadiis ila asagada yiri qawka stan iri oo hadiis nabiga qilaasaa u arqo hadiiska اذا صح الحديث فهو مذهبي حديث كما هو هو الله صلى الله عليه وسلم اساغه ذهبي مركز كدي مرك قور كيس اما ايمان كتب بين اليهيم فبيع ذات حديث كيروا قرافي ان لو دغنا دو وهي قرافس كتاب والسنه اي اغواشي امامها او امام الشافعي يا ايها الذين آمنوا حفرم ليا ولا تقدموا اكره المرين بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعلا اكره المرين واتقوا الله الله عبدا اي فيما امركم به خير الامر ان الله الله سميع ومتقل بلقوالكم قورياكن واحد قلوبتين انك قدت ليا واحد يا أيها الذين دادك آمنوا حقرهم لا ترفقوا أصواتكم صوتينك إن كرهوا قادم لنا فوق صوتين لديه النبي تواقيسكك ولا تجاروهنان أولا جارينين لهم ما بقبل قول قول كجهر بعضكم قبل كيسي أولا جارو لبعضكم قبل كالح أنت حضب أعمالكم نهاكم عند ذلك اركص الله وحين كرهت نئتو الى هيئ لنعي ان تحبط اعمالكم والحال ما انك برتو اعماشو انت لا تشعرون من امن دريمي اياه دانسوك ان سير و وين وحال اله وين الكون نبي صلى الله عليه وسلم وقف في مش جوجه ادكيس ان قر قاضه او اد كان نبيكا سلام عليه وحارم بنا له صحابه قرانك نفس لكم ميزانه هياله الى الحال اللي قباله قباله صارن sifatan asaga ay ku sugan tahay oo u maleeyo way kamurgeeyo way raktay laakiin ayad bii wuu muu kan sifad ku raaxsan sheekta نا بيقول روحوا يا صحابي جريل اولدي جري ثابت النقش فضيط هاي الفصيحه على القات وعوين اختهام ننض على هضبه جريوه مركا نقوه وسبتم ابو النور مين يريد رسوك لو انا كو سو اوغانا ساس طلكوا لا لا طف رؤيا مصيبه قد بعدوه مركزو كيري ما شأنك محاكم ضعيف مركزير الشر والبلايا قد بعدي مركزير حيتك وي راح نجي منك ايام عقق ايقارو قاد جريعه الرسول كسر الملك عمل كل بواط اهل النار كميدي هي كان صافي ننكين سحال غافيريا مابينا بينه المكان كبير بينه مابي الا واحد اللي حقا بو حرمنا الله يا رسول الله الله اقوته فقل له انك لست من النار ولكنك من اهل الجنه فاطلقوا وحاكي اهل النار متيهين اهل الجنه هض مالنتي مسلمه كلام لا يوم اليمامه يا مسلمه غير بني حيف من امتحانك هانتقالك بلايه قضاء ولا صوت المسلمين تصودا صوت دبوكري يا ع فار بن انت هوكي سقاطه او كرفنتي او اثرك مايك لا مريا اسمريي و ضقاق مركز يري بي سنوات اقرانكم والله هذا خلق أكبرتان رقّي إن كدأتها رقّي أين جنها إن لمتك أها وقال لدها آه. آه هذا خلق أكبرتان وقال مصرح إنه عرارة هذا هو الله طبيعا مع الهرمي آه وعندرينه يوّا عرارة مسلمين تأيري وحقا انفعنا هناك أكبرتان مركاته سيبت الله تحكى سو سوء جراعي يا سجينك ولك شيء مركة أليمان حافظ المكافير وغيري ولو ما المسلمين تو واحد يراهين نام يبقى مركه الالهي قوصب قديب قبريسه marka tobt siyarana iyo waxaan la ogolayn la ka hadaa in ad upp koru qab marka siyaray qabriga saaliduu aadiya as-salamu alayka ayyuhan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu wa qaili qailala moonta haira marka noora iy halgar wa isku qurmo nabiy sallallahu alayhi اخلاق لها احترام و له حيث السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اسم معك سأساعد لك ربا مسلم كار سيدي بالولي مركو نورا أسل كره وقابلين مركو تنبغي سكجل وحياته وبرزقية دانا سيدي يا الله احترامك مركو نورا النبي صلى الله عليه وسلم مركو قومي رهدو مربا معنى انه اخلافنا حد دير نورا قوم فيسي مركو نورا قلقنا نورا بمان يا ايها الذين <سؤال> آمنوا حقرهم اينا ولا ترفعوا كرهوا قاذمنا اصواتكم عضديالكن <سؤال> فوق صوت النبي النبي قد صوتي سكك ولا تجروا حول ترنين الله وما بقيل قول علق كجهر بعضكم بكن ملكيس لولجر ببعض of kamila marko nabiga u dhawaaqaa waqtiga nabigu dhax wa ka wa هذا Will Ш transmises سوف يتس petit خبر للبحسب سوف يقول nuestra سبيل مع محمد بن بدو الصين حتى قرب العالمين لذا كان هو القدام لذلكيت للنبي لن يعلم هو القدام ، يمكنك الحافظ ولم يكون هناك الآخر لا يسمعه محمد رسول الله لذا كان يخبره كان لديهم القدام ويكان يقول إخدما يا أيها النبي يا أيها الرسول ارى بل سالتراد الى مركو لالا قوا قوا كان يا رسول الله يا نبي الله صصوي اي صدقك قفكه كلو ضواض من قوي ما لو ضواضك الى هو ان سبحانه وتعالى هو كبير ان تحبط اعمالكم من شر الخلق ان تحبط اعمالكم عن ذلك تيلا يرنت صوين كاريه ان افتك صحوتك ما كسره إن عدمي انسو متيره وغدواقدان Amal, aad, wa halaad, wa, yalak, halaad, so, amal ka bi disso radambi at wa harag wa islam taqab tafka marka wa islam marka wal طوفك وحا بيعكرت انو عمل كي سبروك انو غالروك السابس اغير ساسا بيعكرت اغيري العلامة الشنغيدي آيات دانكو مريي اغيري وظاهر هذه الآية أن الإنسان قد يحبط عمله وهو الله يشعر إنسان كوحا بيعكرت عمل كي سبروك فبيعكرت غيري وقد قال القردبي لا يحبط عمله بغير شعور والظاهر الايه ترده ايه الظاهر كده للبدينه هنا او قايم امام كذا القردبي يرير رقبتك سبع سجين عملك كما بيقول وغير فريقا هداء وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشيادين أورياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إليه وإلى ودوله فريق الشيادين تراعي وحيسكوا يستمينه لسيره فهنا تبقى لي بيه سورة الكافر إلى وغير قلها المنذيكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل صحيحون في الحياة الدنيا وهم يحصدون عن نوم يحصلون صنع لا يوقو شيغي دبت اوغو قصارى بالينيي دبت ادونك اعمال سو بيحقق كلمتك خضرها اسكوها يستني عملك اسخين توق قصارى دبا وانا امغي سو ممر اليهود خويريتك الله وريي اوغو فسر كدين حافظ يري ما هلودا كلي ضمان واقف كصفه او طريقه حقاق خلافه اسكوها marka kaffaradu yahoon ay soo galaydo isku ah yahoodi iyo nasaraadi oo waxaa yan laa ykula jannata illa man kaano yahooda gaum nasar yahoodi iyo nasaradu isku ma isan galay waxa isku inna madinataka yaqutuna allaa bi aswaatuhum habdiyankuda inda rasulina ay rasul kee ila yaksisa ulaaika kuwa su'al ladina waataka imtihan allaa ila bu imtihay qulubun qalbiyankuda imtihan ka waxa la yiraada dahabka dabka ذكر النبي صلى الله عليه وسلم احتراما قلوت الاقد حدود وادب الالهه وانه سبحانه وتعالى قلوت وواسعيه حق اكبر الدين وحلوله جيدا امتحان الله اي شرح قلوتهم والواسعه اله قلوت حق واسعيه قلوت اي اله وانه كشرح حق اكبر الدين ذكر النبي صلى الله قدريني جعل ان كل دي ركيني خرافا نبيغا يري صلى الله عليه وسلم نبيغا سميهي واطريق النبي صلى الله عليه وسلم ما اعوذ اني من كلات الكرافان اني كهرمان اما ما اعوذان ددكاس ودك قروبته الى هي صافده كبنغي الى هي قلب غوده حقو كفرخاي waa dadkaas waxa uu summaday macfirato denigaaf iyowajir anjeer anjeer ee gaso xabiib weyn baan waxana dadkaas ugu horgeeyay Cabdi Bakar iyo كذب اباع البخاري وهو وري دوما ناب اذا حتى حدث حذلقه عمره حتى قمتي مركه الناب لا يتحدث وركيس الناب مقلمي الى قد ويرى ور مخاتير قرطاد اه غير خاص حرمه صلى الله عليه وسلم عودكيس ما مقلمي الى كاس ما قرطاد حداكن مخاتير ان اعرف في وقت عمر الى اولى غير كاس غير شنو أبو بكرنا كذلك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين دك آمنوا حقاكم أينا لا تقدموها كلاه المرنين بين يدي الله ورسوله الله يرسول كي سكوه أي بقول ولا فعلنا كلاه المرنين واتقوا الله الله كبقه إن الله الله سميع ومقلوبا لأقوالكم وَقَالَ اللَّهُ ٱللَّهُ كَفَّرَ تَوْبَكُمْ فُوبِقَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ وَمُقْلِقٌ بَالِ أَقْوَالِكُمْ عَلِيمٌ وَمُحِقٌ بِمَنِيَّاتِكُمْ وَأَفْعَالِكُمْ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا حَقَّ هَمَيَّرَا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِندَ تَكْبِيرِهِ وَقَادِمِينَ فَوْقَ صَوْتِهِ ولا تجرر الله ولا تجرر الله بإلهتك لكي تجرر بعضكم قبل بعض أن تجرر الله بإلهتك أمتح بطا أعمالكم نهاكم عند ذلك أرى لك أسأل الله وقودنا كيف يقولون يا أيهابي كرات أمتح بطا أعمالكم أعماشي من إله برطنيئ والحال نأبرت عن تبينك لا تشعرون عدنا الدريمة إن الذين ضق يرضون الله هوسدقا اصواتهم عديان كود عند رسول الله رسولك الى يتيسا ارائك ضقس الذين واطك امتحن الله الله وامتحان معناه واطك الهي او واسيه قلوبهم قلبيان كود للتقوى الله ان الذين <سؤال> تدك ينادونك كقوم ضواق النبي <سؤال> الصبر من وراء الحجرات قلل كجدالك ان كا ضواقا اكثر منكم لا يحتلون قرما ياما حرمه الرسول فسوك حرمه سم قرايا ولو انهم صبروا عبد Wallahu Allahu maghfurun wamidun biqadrun rahiman qolna haris bala ayadana waxay ku al ibn oo aha qodayn aan ma ku jira ay u ay wiil marka ay oo xaasaska markii يا محمد يا محمد تواك من وحي يا رسول الله نبي امات في شواري النبي حالط يقول كل سويين بو هيا هي. جبالك يا رسول الله ان حمدي لزي وان الذمي لا شيء ا اريد انيك امانته واقره اني لا تقان منك في ما تقدروا يرميا والله خوجاده اه نكن عمو تياغيرو هدان انا واماره منكاس وامنفع وما ضا واضحين وامنفع ننت انا واهيا انا واهيبا وخليني وقتي مالا مال اقرع بش يا جد اه ساسوي ويعني ان حمدي للذين امانته يقرو وان الذمي للشين ايدين تيدنا وقف قرارهم اهل الوفر عمان نبي رذاك الله ميا ميا احدك قفق امانه اماني كو اصغ اذا يرئ هي هي والله نبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. قف كيريتي سكه امانن قفك سق ونادي سأسوه آيه أديك أماني الله هو مر كاسو سؤال تكتئي آيات بارم إلهو سبحانه إن الذين دك ينادونك كوبة ما بغصوبنا من ورائي الحجورات قلالك أو حاساسك كوبة غيهن قدالك كوبة كارغة واقع أكثر من انت دكات انتوه بذن الله يحجلونك كرم الرسول فصولك اخترام كيسي خرمديسي ولو أنهم صبروها بي صبر لها حتى تقلوك إليه إلى أبو الصوب لكان الصبر كاسا خيرا لهم اقول خير بلن قلها والله الله غفور ومدن بطاق بلن رحيم ومحريص بلن يا أيها الذين الددك آمنوا حقرهم أيين إن جاءكم الدولينيما إذا فاصق قفدا على كبحي بالنباء ورمعوا من اللي مادوا فطبينوا عبيست وركة أن تصيبوا لألا تصيبوا سي أبناء أصيبين بقوم قوم سي أبناء أصيبين وبيقتل أو أسر أو جرح أبناء أصيبين بجهالة جهالة لا أتكسوا وانت إن أبناء أصيبين وفتصبحوا مركزنا على النقطة ماد منك على ما فحلتم وإحيات سميديم وأعلى الأبادة أن فيكم لاحظوا الرسول رسول الله رسولك الله قصوا الله يطيعكم هدوين ان ادعه إلى رسولكم في كثير الرمال بالنهدوين كوهدئ إلىها الرمال أصب الله من الأمر ارنت يطلبك متع لعنتم وأبتورها إذن ولكن الله الله حبب إليكم الإيمان إيمانكم إن شعليسي وزينه وانا كفر هي إيمانك في قلوبكم قلبي لكن وكرها إليكم الكفر قال لماذا إلي النبعيسي والفسوق فاسق لماذا إلي النبعيسي والإسيانة حاصل لماذا والإسيانة عاصلت إليه العاصل إلي النبعيسي أولئك اي قللتو ذنبو قرحي أي إيمانك كفرك يا فسقك يا معاصدنا إله نعسيي هم الباشدون وقوة هم إنسان فضلا لأجل فضل تفضل دراديس و الله إيمانك قللتين أمو قرحي أي كفرك يا معاصدنا إله نبعيسيي فضل قاسو من الله الله حديث كاها إيا ونعمة نعمة دراديد والله الله عليم وابد وقال بكل شيء حكيم و... اوه حكمة بلا ايادا ان بلا مفاصلين تكمل وحي الشيخ انا وحيكو سيدك تنين اللي بيكري الوليد ابن حقبى ابن ابن محيح سيدتنا وحي ايهاد نبي اياه وحيوه ابن اللي بيكري الحارف ابن اقدراه الفزاقي مركعو اسلامي لماذا يقول الإسلام لرسول كالله وأن الله يطلقك يكون الله يطلق الإسلام من ماذا يجعل بإسلام من ماذا أقبل أن السكات بحيان الله يحيب وحي إغيان الإسلام من ماذا يسكدا كأرورنا وقتك هملا مركا لقاروه قفعي صابران وصابيبا وحي أن أروريه سكاء وقتك مركا لقاروه نبدو صلى الله عليه وسلم وحقوب بريد الوليد ابن عقبى ibn Abi Muhaith oo u sheegay in kasooca ay ku jiray Xaarif ee Walidna xog ka dhaganaa waxa jirtay wakhtigiisa hore ee jahiliga ka dhaxeeyay qolada meel ayuu intabi mar cusimayuu cabsaday oo si yar inkilaa ha al-haris al-mudhiraa foway diiri tagay shakada ma ahayn shakadina wa diiri markaas anagu ciidan diyaarinaa heryeeninkaas ala soo qabto inkas ee gegey diba diiri nabiga allah balame waqtigaan oo kala qof inuu isoo diro nabiga nabal ka madbuxo waxa ka cabsanaa ya araa alla inuu soo dagto ahna loo arday na keenay nabiga adami sallallahu alayhi wasallam kaas soo too iyadoo magaalada madiina markuu ka hanbaxay iyo waxa iskuuliyay al-haris ibn dirar haddi u waday ay iskuuliyay markaas يلا ننبئ الفتو او يا ري نسوب كثر على نوا صادر كش روحان معي فكاس السو ادي دي راسوك و صادر اي الوليد النقبه صمئا الدلتي هو سكدي و بدي دي ماركاش الماي بانكو محمد صادر اسره حق سو ايما امان معرك نابو وي من الحارس من الدراف نابو في سكدي مدي دي ارك دي مدي تكتي غاس ilaaha ku sabir abu haq ku sugana ku dhaartina aanan baaqba ma marku inta sariiq waxa soo degay waan u sheego soo ta hatta ilkaan qeyb weeye وور خاديبله كان وور كان له صبو اني غو دغدغي سبب تواطوف ان وورki suugnayna duwa ku sheego oo warki aad wax ku waa bii kartaa qof ama warkiisoo sugmayra warku sheegay oo kula hebin saas iyo kaswo iyo karoo iyo cow iyo kaswo markaasna wariyaha waa faas iyo wariyaha waa gaal wariyaha waa muujin wariyaha waa bidii ala ka buuxde yum kaas adiga ila noqonaa waa gaal ama waa marka hadaan war aan sugmayn xukunka lagu dhisanay xukun jeeraysoo ba haddii bari inaad uga taad imis imis sawwece imisay daaba walaa waqtiga hanaga aan joogno beenta ay aad u faafay oo dadka dawlsada oo cadaaladda sameeyay ومجرد وقال وفاسق ومجرد وبدعول وظالم وطوخ وكامل أبو أن تكون معرفتك ملك بحيوة تقول للموت سؤال ماذا هذا؟ بعد ذلك سؤال رائعين في الوقت وهو على الوصول على سورة وهو يأرضك باتك فهو يكون هناك حق أن تكون هناك حق أن تكون هناك حقا سؤالك قال للمحا سؤالك ما يقوا كانوا دليس قالوا اصلوا صوره ها واحد بعدا سغوا لهو ود قالوا لو متييتو ديما لا تشاو مير مسلمو كل شي قالوا سوقوا اخلينا قالوا مسلمو وقال قال اه زمان شرط ميرو صبر جبتي مسولخه لنا لوكه له متمرت هلكا سنط مايا ديق اقنا هذا المريث وكتي وقت يوم سميه واحد نو عاصو شيا دينتو كشقيصته حطاد خبون كبستو واحد اوغات واحد قال سي واحد فاستنما كخضمي دونتا دد بريكا واحد بيتعكخضمي دونتا دد بريكا واحد كشلاي دونتا مالين الله يتولى ويترق تماما ان ادو صلوه وركع اد وهو سبحانه وتعالى وتغير يا ايها الذين ضرك عامر وحقرهم اينا إن جاءكم هجو إني ما يدو فاسقوا مدى عذا لك البحي بالنباء الورق هجو إني اللي ما يدو فتبينوا عديسة الورق وفي قراءة فتثبتوا اسكسبة اسكسبة الورقة تصيبوا لألا تصيبوا سأبنى أبو أصيب قوما قول وأبنى أبو بقتل إلى الدشار أو أصر إلى القفالة والشرح انت ايضاً افلقات دائدة فاسق، كافق، ملتدح، مجرد بشهالة عال عرب كل سببتين ودحالك يسجعين كثير وخبرك عبو حكو بستين ويهي قدر فاسق تعاصل يسلح وفتصبحوا مركز النقطان ناد دمينك وكا قومة من يوكا شنلايا على ما فعلتم احد سميله آيات داس قلما المسلمين وحيد خبر كطفقه فاسقه ما بنانا ان حقوقه بيصلح عقله ومردود مال اخبارك وين اللي جاي تشوف سبان الا وركاس الله اله له وقت دوان او سوره سديس اسكيب ذا اوفيس اللي كان قفى باب وقوم ورك او سو شهمه بنان اللي قاطه او حقوقه فاسقي الله يريد اسكاله مرحبا أن والأكبر. انا اجيب موقفك كان عدلي هي وركيس وخرل ماركس وربما واحده قايدان مفهوم المخالفه وها لا قادانا قفك عدلي يا قدرك او شيغا وا لا قادها سك حير فاسه اسكم عدلي دي وا لاك بلصك وا لاك بالم سبحانه واعلم اوجاده اما فيكم بهني من يكون رسول الله رسولك الىه لو ديئكم حدوني نكون دي إلى رسولكم في كثير انبضان انت اسمدر من الامر الرمع لعاندتم واببطالها يدين تم إليكم يا سبحانه وتعالى حصولك صلى الله عليه وسلم إنو نجيكا من مصالح ديلا إنو الله دم حديث بدينا نفط ديلا هاي تام يهي كان نكا كف يحمي يهي سيناس درادة واجبك ايطاها انه السكة تيسا قابلنا وحكروك اي نوشيك انك صدعي نبتاها وحن نلف يعان حبان رعنا بلايول مسيبعنا خباحنا حبان انتقلافنا حكم رسولك صلى الله عليه وسلم تاندا امرعنا مصائبا خباحنا عقلك ايضا انك مرفلنا طلب ايضا انك مرفلنا ايضا ايضا ايضا ايضا هدو رسولك انو كراء على مسيبتك ببعض مالك هيري ميرتيني تن رسولك قاط تاسا سواءة تاسا مسلحة كتيرتا أسأل انكيقان انكنا الحديث ببعض إلهي هدنا أمان صحابة أماني إلا يوحيد ولكن الله الله حبب إليكم الإيمانة إيمانك إنو جعليسي وزينه ايمانك الى واققريه في قلوبك من قلب يلك شيء وانكس او قال اوقيموا بابا اي ايمانك الالهي شاسترد ايمانك وهاكم ان الله و باعه رسوله الله يا رسول كس الفرقتين له جلسنا وحق الله وحي ريننا لغا حرب ان لابين ما تاس خيار ان نقف قاده مرض بالله يا رسول وكره إليك ال اليه وكره ال اليكم على الوجر النب عيسى والفسوق الفاسق نماد الى النب عيسى والازلام عاصد تو تلوح الكتوس الوات شبح عقوف ايمانك انه جلاده اي اولى قيم قدنابه كفر كبير النب عاده في تيكه النب عاده عاصبه النب صار الى هيكد السخانر خضني عكله وينه كف قاتمه أولئك تدكى صفات أصلة إيمانك الجعل إيمان, إيمان كل قرحونية كفركا نعفستكا ومعاصدا نعام هم الرشدورة كوهنوسوية تدكى صفاتكا نعام فاد الله لأجل فضل تفضل يا إحسان سمعين دراد دير آه إلى هاي إيمانك إليس كفركا ومعاصدا نعام فالنقوا من الله إليه عجل سكارة إيا ونعمة النعمة والله إلى هاي عليم ومد أغالباً قفك هلون انت مضال ياقان وهو البقوبية حكيم وعنمد حكمات بلا في أقواله وأفعاله وشرعه وقداره يا أيها الذين أدتك آمنوا حقر هنينو إن جاءكم الدوئنين ما يلو من طاعة على الكبحة بإنباعهم ورمو إن الله ما يلو فتبينوا إسكع الدائسة واركاس إسكعهم صدا واركاس. ام تصيبوا لا تصيبوا سي احمد واسيدن اعدل بترجس قوما قاط قو. او اعضوا مؤسين بقتل او اصل او جرح الى دشن ان طار واحده ان قفالتان ان كري حدان هي بيدان على تصبنتهم او فتصلحوا كد نعدهات غطان مرك مرك اوقاتان ان قتل دنت فتصلحوا غطان نادمين إن أتكشى الله على ما فعلتم عدسهم أيضاً واعلموا الأقادة أن فيكم نحن الرسول الله رسولك الله قوسوا من هذا لو نضيحكم رسولك والدوين كيالي كي لها في كثير إن بضم من الأمر أرمتك مذا يطرد لعاندتم وقبتول هذا النبيا مشاقة كنحره أيضاً ولكن الله الله حبب ابيكم الايمان ايمان كمل يجلسي فك نبي القرعه ايضا التين الرحيم ايضا وزيره الى هي ايمانك واكوك الحيثيق قربكم وكرا الى وانت ان المحيس اليكم ان القفه قالوا ففضل درات دي سلهي ايمان كي ينجح ليس كو فيا معاصرين ابن بعيسيه فضلها صمنا الله الله حديثا كهايه ونعمه نعمه والله الله كريم وواجد وغالب بكل شيء حكيم وامرح حكمه مبره وعند ضعيف عندما يقولون من المؤمنين المؤمنين تكامل دقيقوا تقتلوا هرديك اللهم فأسلحوا هشيسية بينهما بإحدوده ووحكوا هشيسية بالدعاء إلى خدم كتاب الله والرضى بما فيه اللهما وعليهما فإن قضى هذين قردر ستوحدهما من دور على الأخرى من تكالي هرديكوا قردراتهم فقاتلوا هرديك اللهم اللهم تبقى قردرا حتى يتفئ إلى رأى أي أصلوا على الله ويأمره كعلا فإن فأطفت هذا الصور ويأمره كالذي أصلوا على الله فأصبحوا الهي الشيسي بينهم ألا بدأت كحوت بالعدل كوهي الشيسي عدالات كوهي الشيسي وعقص الدول الله يحب ويجعله المقصدين أدادك عدالات الصناية انما وقعن معها المؤمنون ضدكم مؤمنين تعوقوا ورالوا فاصلحه اشيئ سيئه حجاتيه بين اخويكم لبدن ورالها بيد الوداع وتقوا الله الله كتب الله عليكم قرام نصلا مسلمین تک گابل کمدہ رسول کو یرا دین رسول عبد الله بن ابی بن سلامہ اوتت انتو كسو ملكنا وقت سن اسلام نما موچسان اللہ صحابہ ال مشایخ جوگا ہے ما بگو سے تکے دامن وا تھورے مسلمین بلان رب بن عیبہ کسو صحابہ بول کو نطو وقت یوسن رب چرین بورکا کیو اھا ما بمرکو او wa asar yuhu ilayka an waraaga fugu abdullahi yaale waraaga fugu wallahi laqad adaan riihu ximar ka qoorir waxwayan damaan ka urkiisa idibay ordiga fugu min ansar ta kamida awoo firi damaan ka rasuulka ka arf banaadiga kartaga marka rag oo qaraabadiisa markaas ay soo dagtay ayad bansaas al ilm gaab li raadeen qaalta taala ruuhi yiri wa in da'ifatan wa in ta talaba in da'ifatan la wak koobatay bagalamaan la wak koobon min al mu'minina mu'minin takamida in ta taluha bagalamaan حال وش سي سينا سليم امام البغوي امام ابن جرير امام القرطبي كل كلمه وعديان بدعاء الى قبل كتاب الله وعد وش سي سدان ما هن اقليات ان ادويه فان الى كتابك سيطر طنا وعد كل جوق قف وضوحا كم ما كان كتابك قال لك هنا كاريص اصغر قف ويحي الولايين كتابة الله كقادة كاري خطابة الله كمعارة صاصرة وهي الإمام ابن كريم بد دعاء إلا قد الكتاب الله كبير حكوسي يدئ فغوي و غريض فيه الله و حليهما وعليه الكتابة الله اللا ينتوق العصارة ورعين التوقع عذاب ويحي حقوقه كتابه إنسه وقاده سنوك انا التوقع عذاب ويحي حقوقه كتابه إنسه وقاده sax salaama waxaasi la sheesiyne ee ska aqliyad muujir wala mahad faa'idada markii sasleeyay كانت هناك وحباقه بأنه ناعدنا نبي حديث الميل وإن المسلمين تتواجه وحباً مداري لسوء الله أبدك الله وفرد الكفاءة المسلمين كنفلين قد بكره وإنه كانت هناك إلا حكمك على أسوء الله إلا أي حكمك على أسوء الله إلا أولي فإن بغض هدير درسته إحداهما المدى على الأخرى المدى كلا faqatir oo dagaalamayna dalatiyda tabqi gardaran hatta ay tfiqaa ilaa xosso iyo ayo ilaa amrun laha marka feeri waxa loola dagaalama intiqamahan arsiman waxa looga loola dagaalama kubanka lahayn qogalaad saas tirade dadkii xaraarada وخطبوا وحملوا لي بكرا وهنتديس وقريم كواساسما كل على اول oo sidoq qabyaalada qabiilko qabaa'ilta islaanayo qadawga oo u dhigta naarkeen ah oo hadeehi laba qoro oo mid walba baa ahna xaqiqsuu arranka waxa ilaahay qoladaana laakiin wal wej ilaah dagaala dirimo waxna wana waxna soo qabsiisa sihin waxa wadaa shibadeen markaa raqul ma loobdo oo shibada laga faydo oo la yado wax ku dinayda aayadasa sheegayda ma aha aayada kaniga waqas hadiis kan sheegayo ma ahan hadiis kan hadiis waqas wa illa مركي لا دويي قوربي دويي دال دال الله اه او شيبال بيد اياتن واايات اصلكو واق امام كمسلمينتا حدو اسوي عدلي هي كوخدا فلاجدا هو دالانت واواجب ان لا داللامو مسلمين تويلا داللاما لكن شرط اسوي عدلي دوس عدلي هي نسكعيل يا لكن نركو عدلي اصل ايات ضامه وقا وايضا وايضا الى فان فاع تروح يا طيب صولا وتاول قرطه هناك مركي لولا دغاله هباي ترى حكمك الله ان اولنا فاصلي اقلو هاجيتيه بين ما بيتهدوا بالحج حتى لكوا هاجيتيه لا بي ما يصير حكمك لو بدحنا ما مركه لا بي ما واقفي برده لو حكمك ديده ايغا لو دحنا مايا مر الله ولا تعداله لو كل حكمنا Inna Allaha ilaha yuhibbu wa yuhabbu al-muqsitina dadka hadalata samai adu ilahi yuhibbu dadka dadu wa وقد كي الذين يعذبون في حقمهم واهاليهم وما ولوا دك دكوداي ايكوداي خروبتوداي حاسس كوداي وهي المسؤوليه والله بدالاتا كسمي جيري مارابن ما ضهره نور الله دك اي جلاي ستار كولوفيري فأسلقوا هجاجية بين أتوىكم لبدينا ولا الله بحروده واتقوا الله الله كبقى وحاسكوا في إنساننا مسلمين اسدلية لعلكم ترحموا نصيرا ينفقوننا عرشتور آيادا في رئي ضائفة تاني حتى اللرقف ويسوك لي لرقف كريق ويسوك لي حقا معناه كي لكن حق اللقابه المركزي الاربعه الفضل مت والله واقفه سيتردد اقتتلوا وانجمعوا حوله دغاي دائفوا واكفراد بره دائفره كانوا افراد بره لكن غير حق محمد الله باقه فيس ودغلمه دعيه عنك دباقني صار سا منفصلين حبايه اياه مره في مثل وين هو حقي ده او اسكو كلفس اهل السنه والتماعه يا ما قال اهل صنعاء مجتمعوا هيدا انقضوا دمي جو كل حوله الكرقابه دمي بحد ذاته قاللمه يا دمي حان قاللمه غيرسيسنين هذا واحد كل راقن هذي وقفتوا مرتوي وكنس على و هذا هو اللي بنا يقفن و قالوا حراس تصي تاويل دليل ام سني او احسياء سيان حي فهمه اما هو هو و او يسكي حسن خري افكر نو عاصوا ومؤمن وفاسقا galima ماكو غالوبي ان زير استنكت وربح عمل ضرته كره واقف وان ضاع فطان من المؤمنين اقتتلوا فيه واذل يره بالمؤمنين الا من نسك اياته الى يقول انما المؤمنون اخوه وكو يسري يقول ولا نمضي الدين تابط وينزل وقال. او رواي حل الفير هب قبيله او عيسى فيرم الدي جور رواي حل القاوي مكاس حي لوح اليهي حارام تريبي وحلا سنه دوس اهل التوين هاي وقال ها وقال مكاس هذو خلاص من الزيربي رواي حل قمر الرباده ما قمر لها وهي الله قدمي او قد ادو خلاصوها و لكن دوسن خلاص او ابي يدي جاي مكاس قال بماي ونس خواريت وعليه ذنوب تاسمر كو دخو كبائرته اسلام كو كدخي وا غال معتزله وحليه معنى حمر ملوكيتك بلعب مجاليه آآ و... لكن هذا الكل وحق إماما لسلطة واحدة القاقرة نارت وقوة رصدك وحق إماما لمركبه ويسكب تكفيري آيبا ما تكفيري آيبا نوحي كروه إليه مطلوبه لو عدينها دنبي ونبيه قالوا ما كتل ما كتل ما كتل إليه دي عكرتين الإسلام كالله ربك معاكم مسلمين تقلوا على ما نبيه كتل النبي بخير صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله لكن ما كفر وقف المسلمين إلا آية الله فاسر منه إلا ردك على ما لكن قال لماذا بأس آية درمه هنا بأس إنه دون كفر, لما كفر. قال لماذا عن الإسلام كل ربه يأتي آية درمه بأس نبي قلت له المسلم الذي ردك على ما أقول كفر هكذا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَاتَلُوا وَمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَتَغَالَمُوا مُرْجِ كُفْرٌ وَكُفْرٌ مَا إِنْ كُنْ فِي قُمْعٍ سَرَتْ لُغَبَائِلَ وَكُفْرٌ دُونَ كُفْرِ أَلَّا سَاسُهُ حَدَيْنَا وَهَاجِرَ دُونَ بَدَنٍ أَوْ كُفْرٌ مَذْكُوتٌ يا قاركم في قلت المعنوق في اكبره وقفت دينك كساره هدو قفكم مسلمين تام حلال بلا تاويل وقال مركه قال ما دي وينادوي هتدوس على شروق يقول الرب حاسينا وقال ما بي فاسك سكريو وقوفي لكن كي اسلام كلوب قال تعالى يروي وان طائفتان wa ay nuqta tala daifatan la baqo qodaday dagaalama la baqo qododo min al mu'minina mu'minat ka midah la baqo fay nuqod karan laba qabiilay nuqod karan فابدر برصطه احداهما لا ترد المتكلمه على اخرى متكلمه وعلى القاده بحبك الله فقطل ردك لما الله تمت تطقي كرد خائدا حتى تفي الى اي اصول وا اقصد بعنا كمده عدلجه حابين ما قاعد دينيرت كو دغالميان وا ايليه وا امركي علان فليين او تي وين وا الله وهي سكت ديرين انا خولاه با بشم بحبل لك السوق هذا ولا بيدبه لكن ما يطك بيشين بيديكام وا لغا بيدبه وهين خولان الله لغا قاوي way wa magaj yahday taweel ku dagaalmayo oo ay lahayn diin way waxan alla barneen imam al-qurtubi tafsiir ka ayada marku marayno sheegayaa wana musliman damaan ay baraan chiya kutub al-aqeedah iyo kutub tafsiir iyo damaan wa kutala kutubta waweyn mislan ka انما وحكم ما المؤمنون مؤمنين تو اخوه ولاه كونوا سديا واولا فاصغوا هشيشيا بين اخويكم لغدينه ولااله بحدوده واتقوا الله الله كبدل انكم ترحموا صله يكون حريصته والله الله عليه وسلم